سان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا مشققللَ الأرضَ شَمش فأَم بَتنا فيِيه ح وَعن بَ وَوقَغب وَزَثُونونَ وَن وَلَن وَوحداء قَغُب وفاكِه تَن وَأَمبَمب مدعلكُ وَل يصوخ يوم يخر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها قبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفزارة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحوش حشرت وإذا البحار سترت وإذا النفوس زوجت وإذا الموجودة زهلت بأي ذنب من وإذا الصحف نشرت وإذا, وإذا السماء أشطت وإذا, وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس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 نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمقففين الذين إذا دالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ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 ثم إنهم لصال جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علم الدين وما أدراك ما كتاب مرطوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسطون من رحيق مخطوم ختامه مص وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم وإذا رأوهم طالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سذب الكفار ما كانوا يفعلون